فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي تهديد المؤتمن الذي لا يعلم في أمانته إلا الله عز وجل ينبغي تهديده بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر لقوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله ولوم الآخر ومنكر البعث حكم الكفر منكر البعث كافر قال الله تعالى زعم الذين كفروا ألن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثنكم لتنبعن بما عملتم وذلك الله يزيه ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجعية في حكم الزوجات لقوله وبعولتهن فأثبت أنه بعد أنه بعد فإن قال قائل ألا يمكن أن يقال بعولتهن فيما مضى لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه كما أنه قد يعبر عنه قبل وجوده ففي قوله تعالى وَآثُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ هذا العبر بالشيء لا قبل وجوده بعد انتهاء وفي قوله إني أراني آصر خمرا قبل وجوده أفلا يمكن أن يقال إن قوله وبغولتهن أي باعتبار ما مضى نقول هذا خلاف الأصل ويمكن أن يقال لكن خلاف الأصل لكنه خلاف الأصل لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين خروجه عن ذلك ولهذا قال أهل العلم إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات وينبني على ذلك كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية إلا أنهم استثنوا بعض المسائل استثنوا مسائل أربعا أو خمسا وقد مغت علينا فيما سبق. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح نين من قوله تعالى إن أرادوا إصلاح وقد مر علينا التفسير أن بعض العلم قال إن هذا ليس على سبيل الشرط لكنه على سبيل الإرشاد وهو أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح وذكرنا أن هذا خلاف خلاف ظاهر الآية وأن الواجب إبقاء الآية على ظاهرها وأنه لا يحل للزوج وليس له الحق في أن يراجع إلا إذا كان يريد الإصلاح ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة من أين تروح؟ نعم حق ردهن في ذلك من أراد إصلاح ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوجة حقا كما أن عليها حقا لقوله ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف ومن فوائد الآية إثبات الرجوع إلى العرف من أين تأخذ من قوله بالمعروف وهكذا كل ما جاء ولم يحدد بالشرق فإنما رجعهم إلى العرف وقد أنشتكم فيما مضى بيتا نحو هذا نعم يعرفه من كان معنا من قديم نعم وكل ما أتى ولم يحددي نعم من الشرع ومن العرض لا كمل البيع كالحرز. كالحرز. كالحرز وكل ما أتى ولم يحددي بالشرعي كالحرز باب العرف ما هو الحرز يا عبد الرحمن اللي بدي اوبه ما عرف الحرز يطلب على ال اا اا ناتن ايضا في شر حلال في شر اللي الدين وروماي هذاك أحرام الحرز الثاني هو لا اي لا ما هذا ما عرف الحرز ما تحرض به الأموال ما تحفظ به الأموال؟ يطلقوا على يطلقوا على ال المراد الـ بالحرز في كلام الناهم نعم هو ما تحفظ به الأموال. فمثلا العلماء يقولون يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها ما هو حرز مثلها؟ حجة بالشراء بيانه لا, لا. إذا يرجع لا. إلى العرف يقولون في السرقة. لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز تبقى الحرز من, من يحدد لنا العرف دينا. طيب إذن الآية الكريمة اللي معنا تشهد بأن العرف مرجع في الأمور غير شرعية ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الاحتراز وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم لقوله وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن يعني حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء وللرجال عليهن درجة ولهذا كان على الزوجة أن تضيع زوجها وليس على الزوج أن يضيع زوجته قوله فإن أطعنكم فلا تبغوا لهم سبيلا ولم يقل فإن أطعتموهن فلا يبغين عليكم سبيلا وهذا هو معنى الدرجة وقد مرى علينا في التفسير أن درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة نحتاج أن هنا ولا معروف عندكم نعم نعم طيب الدرجة التي فضل الله بها درجة على النساء في العقل والجسم والدين والولاية وقد تكون الولاية داخلها في العقل فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رأيته من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذم من إحدى قال وما نقص من عقلها يا رسول الله قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين فذلك من نقصان عقلها كذلك أكمل منها في الجسم أقول لا أيهما أنشط ها؟ الرجل أنشط أحيانا قد تكون المرأة أنشط نعم يقال إن امرأة أكرهت على أن تتزوج برجل فتزوجته وكانت أنشط منه فإما جاء إلى الفراش سرحته في الفراش وطوت في الفراش عليه وطلعته بره إنها... لكن هذه صورة هذه صورة نادرة ما ما في ما في ما ما في عبرة إنما جنس الرجال لا شك أنهم أقوى من جنس النساء في الأبدان طيب قلنا في في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إنها ناقصة في الدين وفسر ذلك بأنها إذا حارت لم تصلي ولم تصل ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة كالجهاد مثلا طيب والرابع في الولاية فإن الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدا لا وزارة ولا غير وزارة الولاية العامة ليست من حقوق النساء أبدا ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والصحيح أن الحديث عام وليس خاصا بالفرسة الذين ولو أمرهم تلك المرأة إذن الرجل له درجة على المرأة في في كل المجالات لكن هذه المجالات التي يحثون الآن هي هذه الأربعة. مالذي؟ وهي؟ بما أنفصل. أي نعم. بالانفخ؟ نعم. نعم نعم هي على كل حال إن إن دخلناها في الولاية وإن شاءنا قلنا أنه منفصله لأنه يجب عليها أن ينفق ولا يجب عليها أن تنفق عليه إلا على رأي. بالحجب. رحمه الله. فإن ابن حزم يقول إذا كان الزوج فقيرا والمرأة غنية وجب عليها أن تنفق عليه واستدل بعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقال إن الزوج اتدل الزوجها كان فقيرا فإنه وهي غنية تلزم بالإنفاق عليه وبعض العلماء يقول تطالبه بالنفق فإن لم ينفق ولو كان فقيرا فلها فسخ النكاح فرق بين القولين هذا يقول تبقى نعم وتنفق والأخر... والآخرون يقولون تطالب وتفسخ النكاح وذوقوا في أمين الله مثل من الجوع ولا لك زوجه نعم طيب المسألة تأتي نشرة على في محلها مسألة تعصيب الشيء نعم لأن المرأة قد تكون عاصدة كالمعتقامها هنا. طيب فيها والرجال عليهم درجة يستفاد من آآة الكريمة أن الذين لهم درجة هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شر من المرأة لأنه انتكس من الكمال إلى الدون من الكمال إلى الدون ومن ثم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال حتى لا يعتدي أحد على حق أحد أو على اختصاصات أحد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الإسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وما تضمنه من صفة وهي العزة والحكمة على أن الحكيم تتضمن إيش الحكم نعم صفتين الحكم والحكمة أيضا كذلك وقد مر علينا عدة مرات أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا تم به بدون ذلك لكن أهل العلم قرون إن كان الاسم لازما فإنه يجب الإيمان بالاسم وبما تضمنه من الصفات وإن كان متعديا فإنه يجب الإيمان بما تضمنه من الصفة والحكم الذي هو الأثر وارحاليا طيب المتعدي يعني يتعدى إلى إلى الغير مثال ذلك الآن كلمة القوي القوي من اسماء الله قوله متضمن ليش للقوة وهل هل يتعد أو القوة في ذات نفسه؟ ما أعرف ما ما لكن السميع من أسماء الله متضمن للسم قل لا ما نقول كما قال المعتادل السميع بلا سمع متضمن للسم يتعدى أو لا نعم له مسموع يسمع ولهذا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله سمعته طيب العليم من أسماء الله العليم متضمن لصفه وهي العلم ولحكم يعلم تمام العظيم لا متضمن لاسن وهو العظيم ولصفه وهي العظمة لكن ما تعدد وقد اشار إلى هذه القواعد من القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد. نعم وذكر أن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف فهي باعتبار دلالتها على الذات علم أو أعلى وباعتبار دلالتها على ما تضمنت من المعاني صفات طيب فهمت الآن فهمت؟ طيب عزيز خير متعب. خير متعب. إلا إذا قلنا من معانيه أنه غالب معنيه أنه غالب، فهناك مغلوب، فيكون متعديا، وحكيم، آه، نعم في محكوم عليه، نعم لأنه متضمن للحكم والحكمة، وذكرنا نعيد ما قلناه في هذا وإن كان تكرار التذيم هو طيب، لكن في ناس يمكن ما فايمون، الحكيم ما خود من الحكم والحكمة من حكم وأحكم والحكم ذكرنا أنه نوعان كوني وشرعي، فما تعلق بأفعال المكلفين أمرا ونعيا فهو شرعي، وما تعلق بأفعال الله إيجادا أو إعداما فهو كوني مثال الحكم الكوني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي حكما شرعيا ولا كونيا ها؟ كونيا ما الذي أدران بأنه كوني؟ حتى يأذن لي أبي لأن حكم الله الشرعي ثابت لم يحرم الله عليه الرسول إلى أرضه أولا فهو شرعا له محكوم له بذلك له أن يرجع إلى أهله لكن يحكم الله أظنه حكما كونيا ولما ذكر الله عز وجل ما ذكر في معاملة النساء المهاجرات في صلات المتحينة قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم المراد الشرعي مراد الشرع أما إذا جاءت غير مقترنة بما يدل على أنها كوني أو شرعي فهي عن الحكم فهو عام للشرع والكون كما قالت تعالى على الحكم وهو أسلع الحاسبين وكما قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون وكما قال مع إن هذه الآية الأخيرة قد يكون الظاهر فيها أنها شرعي لكن نعم لا أحسن الحكم لا كون ولا قدر ولا شرع ومثل أليس الله بأحكم الحاكمين يوم الكون والشرع ذكرنا أن الحكمة أيضا وهي وضع الشيء في موضعه لأنها من أحكم الشيء إذا أتقنه أنها قسماء ها غائية وصورية، فكون الشيء على صورة معينة هذا حكمة، نعم، وكون له غاية محمودة هذا أيضا حكمة، الحكمة الغاية، وكل منهما يتعلق بماذا؟ بالحكم الكوني والحكم الشرعي، أحكام الله الكونية. لها غاية حميدة وهي على صورة محمودة أيضا وكذلك الأحكام الشرعية وهي كان على صورة معينة موافق للحكمة مثلا كون الصلاة على هذا الوجه موافق للحكمة والغاية منها الوصول إلى ثواب الله عز وجل وإلى كرامته هذا أيضا حكمة نعم كون مثلا للدفن يتحطى النثائين في الأولاد موافق للحكمة صورة مطافقة للحكمة وكون الغاية من ذلك الغاية من ذلك هو أن الولد علينا فقط أكثر ومسؤوليها أكثر فكان أحض من المرأة طيب ثم قال تعالى الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريع بإحسان في هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في حصر الطلاق بالثلاث، لأنهم كانوا في جاهلية يطلق الإنسان زوجته عدة طلقات فإذا قاربت انتهاء العدة راجع ثم طلق فتسانف العدة فإذا شارفت الانقضاء نعم راجع ثم طلق فإذا شرف للانتهاء راجع وهكذا فتبقى المرأة معذبة لا مزوجة ولا مطلقة معلقة فجعل الله الأمر في ثلاث في ثلاثة طلقات فقط ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار التكرار بالثلاث وهذه لها نظائر كثيرة مثل السلام، ثلاثاً الاستئذان ثلاثاً رد الكلام إذا لم يفهم الأول مرة ثلاثاً يعني ولما أفهم بالثلاث كيف دورة أحد يفهم نعم في الوضع في العبادات أيضاً تكرار ثلاث كثير فإذا الثلاث تعتبر تكرار مكتفا به في كثير من العمور ومن فواعد الآية الكريمة هالإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق بمعنى لا يتكرر به الطلاق لأن قوله الطلاق مرة وصف يجب أن يكون معتبرا فإذا طلقت امرأتك قد أنت طالق فقد طلقت فإذا قلت أنه طالق فكيف توجد طلاقا على مطلقة لأن الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى وقال طلقت وهنا قال الطلاق مرة ولهذا قال الفقه رحمه الله لو أن الرجل طلق امرأتهم وحاضت مرتين ثم طلقها بعد الحياة الثانية هل تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية أو تبني على ما مضى قالوا إنها تبني على ما مضى تبني على ما مضى فلا تستأنف العدة يكون إذا حالة الثالثة وطهرت انقذت عدتها ليش؟ لأن الطلاق الثاني هذا ما له عدة ليس له عدة وهذا مما يؤيد اختيار شيخ لسام بن تيمية رحمه الله أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة وقال لأن الله قال طلقوهن لعدتهم وأنتم تقولون أنه إذا كرر الطلاق بالمرة الثانية لا تستأنف العدة، فإذا هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق، يكون على خلاف ما أمر الله به، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام الثميه أن من تعمله تبين له أنه لا يسوق القول بخلافه، خلاف كلام شيخ الإسلام. لأنك يتأمل كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا رجعها أو عقد عليها عقدا جديدا وهذا القول هو الراجح وهو الذي يفتي به على أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فليس إلا مرة واحدة فقط ويدل على هذا قوله الطلاق مرة أي مرة بعد مرة فلا بد أن يقع على زوجة لا على مطلقة وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمري إما إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وأما أن يردها مع الأذى والمنه والتقصير فلا يجوز أو يسرحها بجفوة وعدم إحسان فلا يجوز ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل أو بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى. الامساك قال فيه بمعروف. لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد. والتسريح قال بإحسان. حتى ينضم إلى الفراق ليش الإحسان. إن شاء الله. عم. كنا نقارب في العجل. كنا سنشير إلى هذه الفوائد. ها؟ كنا سنشير إلى هذه الفوائد. إيه. نعم. رحمة الله سبحانه وتعالى النساء حيث كانوا في الجاهلية يطلق الرجل رأته ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع إلى ما لا نهاية له. فيبقيها لا مطلقة ولا مزوجة. فحصره الله تعالى في مرتين حصره في مرتين طيب ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته ووجه ذلك أنه إن كان من المهر فقد ملكته إما نصفره بالعقد إن طلقت قبل الدخول وإما كله كله إن حصل ما يقفره وإن كان من غير المهر فإنه رتوع في الهبة ورتوع في الهبة محرم إلا الوالد فيما يؤتي ولده واضح؟ لو واحد ممكن يطلع جزاء الحرورية اشتركوا يا ابن اسف اشتركوا يا ابن الزلال يباعدوا دور تهربهم خاركي وقت الحال لا في الوقت نقل أحاري يا يلا أنتم عند الدولاب عند الجزار تفرقوا من قوله لا يحل لكم إن ما أستمون شيئا إلى آخر طيب. ومن فوائد الآلة جواز افتجاء المرأة نفسها من زوجها بعواء. لقوله فإن خفتم ألا يقيم حجد الله فلا جنهى عليهم فيما تلث ومن فوائدها أن القلع لا يجوز إلا حيث حيث ألا تقام حجد الله لقوله فإن خفتم ألا يقيم حجد الله فلا جنهى عليهم فيما تلث ظاهر نعم، ووقد قال إن مراد الآية بيان ما يُبيان يم... ما تكون فيه الحاجة إلى القول وليس ذلك بشرط بيان ما تكون فيه الحاجة إلى القول، وهو أنه لا يبتاج إليه إلا إذا خيف ألا يقيم حدود الله، لكن قوله فلا عليه عليهم فيما فلت به يمنع هذا الخيف. ويدل على أنه لا يجوز إلا حيث فيها أن لا تقام بدون الله. ويؤيد ذلك الحديث الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سألت سوجها الطلاق من غير باء من أبأس، فحرام عليها رائحة جميلة. ومن فوائد الآية الفريمة أهمية النكاح. وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها من أين يخرج من قوله فإن خفتم أن لا يقيم حضور الله ولم يقول فإن خاف أن لا يقيم حضور الله وكذلك يؤيد هذا القارث الثاني وهي إلا أن يخاف أن لا يقيم حضور الله ومن فوائد الآية الكريمة أن للوسائل أحكام المقاصرة من أين يأخذ؟ نعم من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاه أو بعضه إذا خيفت النفس له وهي عدم القيام بحدود الله نعم. حرم الله أن يأخذ الإنسان من زوجته شيئا إلا إذا خاف أن لا يقيم حجود الله فأباح الله محرم لدفع محرم آخر وهو عدم القيام بحدود الله عز وجل ومن فوائده أيضا من فوائد العز كريمة مراعاة أو اعتبار المفاسد وسلوك الأهون لده الأشد لأن الأخذ من مال الزوجة محطم بلا شك كما قال الله عز لكن إذا أريد به دفع ما هو من تضيح حدود الله عز صار ذلك جائزا وهذه الطائد لها أصل في الشريعة منهم أو ربه تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فاسبوا الله عدواً بعذابه فإن سبأ ألهة المشركين من الأمور المطلوبة هو واجب ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدواً بهذه علم صار سب ألهتهم ممنوعاً ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فاسبوا الله عدواً ومن فوائد الآية الكريمة جواز الخلع بأكثر مما أعطاه على أحد القولين في المسألة من أين أخذ؟ كيف نأخذ منه جواز؟ لأن ماء منصير العموم فتشمل ما افتدت به من قليل أو كثير ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا على الزوج في الخلق بمعنى أنه فراغ بائي ليس به رجع من أين يوقع؟ من قوله افتدت به فإذا كان فجاءا الفداء فيه عوض عوض عن شيء. فإذا استلم الفداء ما يمكن أن أرجع منه بالمتين عنه، وهو الزوج. ولهذا الكل لا لا رفوع للزوج فيه، لأن المرأة ملتفت نفسها بدل الفداء بدل الفداء. ومن فوائد العازل كريمة. جواز تصرف في المرأة في مالها بغير إن زوجها. من أين وخذ؟ بقوله في ما افترت فيه ولم يقل في إذن ولم يقل في وهو وهكذا فإن المرأة في زوجها حرة تتصرف فإن المرأة في مالها أو بالأصح فإن الزوجة في مالها حرة. تتصرف فيه كما تشاء سواء وافق الزوج على هذا التصرف أم لم يوافق مع دامة امرأة هرى رشيدة فلا اعتراض لزوج عليه ومن فوائد الآية الكريمة عظم شأن المكاح وما يتعلق به لأن الله قال تلك حلو الله نعم. فلا تعتدوها فبين أن هذا من حدود الله ونهى عن اعتدائها وقد مر علينا قاعدة فيما إذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها أو فلا تعتدوها وبينا الفرق بينهم وأنه إذا كانت هذه الحدود من المحارم قال فلا تقربوها وإذا كانت من الواجبات قال فلا تعتده ومن فوائد الآيات الكريمة أن لله عز وجل أن يشرع لعباده ما شاء لقوله تلك وجود الله ومنها أو هي تتبرع على هذه أنه لا حاكم للخلق ولا مشرع إلا الله لقوله تلك حدود الله فلا تعتدوه ولو كان هناك مشرع غيره فكان يمكن لكل مشرع أن يتبع ولو كان في ذلك تعدي خدود الله سبحانه وتعالى في هذا من الآية أن الخل لابد تفيه ندغ الزوجة أن الخلع لا بد به من رضا الزوجة؟ ها؟ قوله فيما اختلت به من قوله فيما اختلت به هذا إذا كان البذل منها فلا بد من الرضاة وأما إذا كان البذل من غيرها فإنه لا يشتغل رضاة كما لو أن أحد من الناس رأى أن هذه المرأة فقر بقى... أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه. نعم، فذهب إليه وأعطاه خدية ليطلق هذه المرأة ويسلم من شرها. هذا جائز ولا لا؟ جائز حتى وإن لم ترضى به. نعم، وقد ذكرنا في الفقه أن الخلق. قد إذا بدله غير الزوجة فقد يكون لمصلحة نفسي أي الدافع أو مصلحة الزوج أو مصلحة المرأة أو مصلحتهما جميعا نعم أو الاعتداء على الزوج أو على الزوجة أو عليهما جميعا كم هذه سبت اقسام نعم وبيننا حكم كل واحد منها طيب <تصفيق> ثم ورطي ويستفعل من آلاتك الكريمة تحريم تعدي حدود الله تحريم تعدي حدود الله من أين يؤخذ <تصفيق> من قوله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمين. ويظلم فوائد الآية الكريمة أن التعدي لحمد الله ظلم عظيم ويأخذ من حصر الظلم في هؤلاء المتعدين ومن أتيان بدي في الجملة الإسمية الخبرية فأولئك هم الظالمون ثم قال الله تعالى فإن طلقتها فإن طلقتها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره باستفال من هذه الآية الكريمة جواز الطلاق الثلاث المتفرد. لقوله فإن طلقها فهنا لا شك أن الطلاق متفرق يعني كان الطلاق مرتان ثم أدخل الفجاء بينهما وبين الطلق الثالث فدل هذا على أنه طلاق متفرق وهذا جائز بالإجماع طلاق متفرق يعني بأن يطلقها مرة ثم يراجع ومرت ثم يراجع ومرت ثم ومرت ثالث أو يطلق مرة ثم يتزوجه بعقد جديد إذا بانت منه بتمام العدة أو بالفداء وثم الثانية ثم الثالثة أما إذا جمع الطلاق الثلاثة جميعا بدفعة واحدة فقد اختلف أهل العلم في هذا هل يكون إرسال الطلاق الثلاثة جملة أو لا يجوز؟ فمنهم من قال بإباحته وأنه جائز ولكنه نافذ ومنهم من قال بتحريمه مع نفوده ومنهم من قال بتحريمه مع عدم نفوده لكنه يكون واحدة لكنه يكون واحدة ومنهم من قال بأنه لا يقال لا واحدة ولا غيره فإذا الأقوال أربعة في الطلاق المجموح والصحيح أنه حرام وأنه لا يقع إلا واحدة هذا هو الصحيح هذا يختار الشيخ الإسلام من ديمية وعليه تدل وعليه يدل كتاب والسنة لأن الله لم يذكر البينونة إلا فيما إذا طلقها بعد بعد طلاق مرتين والطلاق مرتين ذكرنا فيما سبق أنه لا يكون إلا ما إذا كان بينهما رجع أو عقد أما أن يرسل طلاقا بعد طلاق فهذا ما أليس بشيء ما في مناقش حتى نكمل ننكمل طيب ويستفاد من الآلات الكريمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومن فوائد الآتة الكريمة أن هذا الزوج الثاني على ورحمة الصح لا تحل به للأول من أين يؤخذ؟ من قوري حتى تنكح زوجا غيره وأفد هذا العقد بكونه تثبت بالزوجية ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح ويتفرع على هذه الطائدة أنها لو نكحت من يحللها يعني لكها إنسان نكاح تحليل فقط فإنها لا تحل للزوج الأول لماذا؟ لأن العقد غير صحيح على الصحيح العقد غير صحيح على الصحيح إذ أنه مخالف لمقترى العقد الشرعي الصحيح في النكاح ما هو مقترى العقد الشرعي الصحيح في النكاح ديموة الزوجية هذا المقترى أن الإنسان أن ما يتزوج امرأة إلا وهو يريد أن تبقى معه كل حياتي إلا أن يستجد سبب يقتل الفراق هذا شيء آخر فإذا كان تزوجها لسبب معين ويريد فراقها أو في إلى وقت معين صار نكاحه راطلاً نعم أو أو فاسداً بالغافل أصح صار النكاح فاسدا ونقول فاسدا لأن فيه خلافا والنكاح إذا كان فيه خلافا إذا كان فيه خلافا فإن العلماء اصطلحوا على أن يسموه فاسدا وإذا كان مجمعا على قتلا سموه فاطلا طيب إذن نقول الطول الراجح فإن نقول من جسد فنها بالآية أن نكاح المحلل لا, يحل لا يحلها للزوج العوح فإن قل ورده الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، فلعن من محل الله لأنه ارتكب الذم، وهو أشبه ما يكون بالزاني والعابد بالله ولهذا قال أمير المؤمنين عمر: لا قو تا بمحلل ومحل لهم إلا رجعتهم. فجعل ذلك من الزنا فلعن المحلل لغافر لكن لعن المحلل له ما وجهه ما هذا إذا كان عالما إذا كان عالما بأن نكاح الثاني تحليل ثم تزوجها بعده فقد ارتكب الاتقس وأما إذا كان لا يعلم فلس عليه شيء هذا قائد العامل في الشريعة طوى من فرائض الآث الكرينة جواز حلها للزوج الأول بعد مفارقة ثانيها. لقوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أي تراجع. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي تراجع. وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد العقد للثاني أما لو كان معهم مثل الخرقة ودخلته بأصبعها فإن ذلك لا يحلها للزوج الأول ما الدليل؟ هذه الزوجة تنفاعة أنه طلقها ثلاثا فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه وأخبرته بأن ففاعة طلقها وبث طلاقها وتزوج بعدها عبد الرحمن ابن الزبير وقالت إنما معه مثل هبة التوبة وحرك التوبة ها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تريدين أن ترجع إلى رفاة؟ لا حتى تذوقي عسيلتهم ويذوق عسيلتك نعم الناس الجدد الآن أخذوا من هذا هادل... الحديث ما يسمى بشهر العسل نعم وقال هذا هادل... أن تنظروا لشهر العسل لماذا يشتكلمون بشهر العسل؟ هذا الحديث نعم إهو أصل من السن، المهم آه أننا نقول <تصفيق> إن السن هدلف على ذلك، إنه لا بد من جماع بانتشار. أ فلا يقول قائل إن نحن الآية على قول حتى تنكح أي تزوج زوجا غير ونجعل العقد ونجعل العقد مفهوما طولا زوجا لأنها لا تكون حلالا إلا بزوجية هل الجواب لا لأنه قد حتى تنكح وهو يقال من نكح هي منكوح ولا نكح منكوح وإن كان يطلق أحيانا وقد نكهت خلانا على سبيل التجوز والتوصل وعلى كل حال فإننا نقول إن السنة بينت ما في القرآن ويستفاد من الآلة الكريمة أنها لو وطعت بمولك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول من أين حتى تنكحى زوجاً غيره هلو كانت مرضاً لشخص وقد زوجها شخصاً آخر هذا الزوج الآخر ثلاثة لقات ثم انتهت عدة وجامعها سيدها بحكم ملك الجميع ثم جاء زوجها الأول يريد أن يتزوجها يمكن ولا لا لا يمكن لأن الله قال حتى تنكح زوجا غيره نعم ومن فوائد الآية الكريمة إقلاق المرجعة على عقد النكاح بقوله حتى لا فلاجنها عليهما أي تراجع والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة الزوجها هذه الرجعة عندهم لكن هذا استلاح خاص أما في القرآن فكما رأيتم تطلق المراجعة على عقد النكاح تقول فلاجنها عليهما أي تراجع هذا وقد قسم بعض العلم المرجع الشرع إلى ثلاثة أقسام. فقال قد يراد بها عقد كما هو، وقد يراد بها إعادة مطلقة رجعية إلى عصمة زوجها كما في استلهاء الفقهاء، وقد يراد في أن تعاد المرأة إلى القِلْعَةِ العقل... إلى... عصمة زوجها بدون طلاق. بدون طلاق. كما في الحديث ابن عمر، رضي الله عنهما هنا طلق أم رأفة وهي حائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مرهم هل يرتجح ثم يطلقها طاهر أو أو فلو يراجعها ممعنى المراجعة المصطلح عليها وهي التي لا تكون إلا بعد الطلاق بل فلو يراجعها يعني يردها فليردها إلى عصمته كما لو تبايع رجلان عقدا فاسدا وقلنا لهما تراجعها يعني تراجعها وألغيها فالمراجب المراجعة في حديث عمر على القول الصحيح وإن كان الجمهور على خلاف ما أقول الآن المراد بها إلغاء ليش إلغاء الطلاق نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يتزوجها الزوج الأول حتى يغلب على ظنه وحتى لبعض المرأة أيضا أنهما يقيمان حدود الله بأن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه لقوله فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظنى أن يقيم حدود الله ووجه ذلك أنهما إذا اتراجع وهما يظنان أن لا يقوم بما يجب صار هذا العقد آبثا وعناءا وتعبا خسارة مذية وتعب ومنها الاكتفاء بالظن في الأمور مستقبلا لأن طلب اليقين في المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق ولا لا من أين تؤخذ من قوله إن ظنى أن يقيمه الله فلا نقول تجزي النفس التي تقوم بالحجول ولا لا يقول ما أكسي هذا شيء أمره إلا الله عز وجل قلنا صحيح فالأمور المستقبلة يكتف فيها بالظن لماذا لأن تكليف اليقين قاعدة مهمة، تكليف اليقين في الأمر المستقبل من باب تكليف ما لا يضع وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا مرافقت نابي فقال الله قد فعلك ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة وهي أن حلف الإنسان على المستقبل بناء على غلبة الظن لا كفارة فيه صوتهم نعم حيث الإنسان على غلبة الظن في المستقبل لا كفارة فيه لأنه يحدث على ما في نفسه وعلى ظنه مثل أن يقول والله لن يقدم فلان غدا والله لن يقدم فلان غدا ثم قدم فلان هل عليه كفارة؟ لا لأن رجل حلف على غلب الظن أما على لو حلف على فعل يتمكن منه فإنه إذا لم يقم به صار حانسا مثل أن يقول والله لا أفعل كذا غدا ثم لا يفعل أو قال والله لا أفعل كذا غدا ثم فعل فإنه يجب عليه يجب على الكفار لأن هذا شيء من فعله ومكانه وليس خبرا عما في ضميره وهذا القول أعني أن الإنسان إذا حلف على أمن مستقبل بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفرت عليه هذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أما المذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه أما المضاعف يأخذون إذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه فلا كفارة عليه وإن حلف على ظنه في المستقبل فصار فصار عمل بخلافه فعليه الكفارة والصحيح هو أنه لا فرق بين الاثنين. نعم. ويستفاد من هذا الكرينة. عناية الله سبحانه وتعالى بعفاده في إقامة ما يجب عليه لأنه كما تشاهدون في عدة جمل بيّن سبحانه وتعالى لنا مراعاة الحجوم وأنه يرتب عليها أمور مهمة جدا هل يستفاد من هذه الآلات الكريمة؟ أنه إذا كا إذا من فعل المباح شيء محرم صار ذلك شيء مباح حراما ها؟ ها. نعم لأن الرتوية زوجة وعطنيك عليها حلال في الأصل فإذا لم يظن الإنسان أنه سيقوم بالحضور صار صار حرام وهو في الأصل حلال وعلى هذا فنقول إذا تضمن العقد إبطال اللي واجب أووقع في المحظور، صار ذلك حراما، وهو في مسائل كثيرة في الواقع، منها لو لو تبايع الرجلان فزموه مصادر الجمعة بعد الداء الثاني، صار العقد حراما، وإيش بعد؟ وباطلا، صحيح؟ لأنه وقوع ما محظور الله. ومن فوائد آيات الكريمة أن الله عز وجل بيّن لنا حجوده لقوله وترك حجود الله يبينها, يبينها ومن فوائدها أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها إلا من كان من ذو العذر وكلما كان الإنسان أعلم كانت الحدود في حقه أبياً وأظهر لاحظوا أن طالب العلم إذا علم حكم مسألة قد ينبني على علمه بهذه المسألة علمه بعدة مسائل إما بالقياس أو بشمول اللفظ لمسائل أخرى فالعلم شحن الله يغذي بعضه بعضاً وطالب العلم رابح بكل حال ليس كطالب المال قد يشتري السلعة ويربح ثم تخص، فطالب العلم أي مسألة يدركها فإن مفتاح له ولهذا قال يبينها لقوم يعلمون، أي لذوي العلم، فكلما كان الإنسان أعلم كان بيان كانت تبين حدود الله له أظهر وأبيض، ولهذا قال يبينها لقوم يعلمون. ومن فوائد الآلة الكريمة أنه لا شيء يجهل حكمه لا من العبادات ولا من المعاملات كل شيء مبين نعم فإن قلت هناك أشياء تشكل على أهل العلم ولا يعرفون حكمها فما الجواب؟ الجواب أن الخلل هنا ليس في في النص ولكنه في من يستنبط احكم النص فهو يكون ناقصا في في علم علم قريب ونقص العلم قد يشكل عليه ما لا يعلم قطعا سيشكل عليه ما لا يعلم ولهذا أن أنتم إذا قرأتم ختابا من أوله فإنكم لا تعلمون آخر متى تعلمون آخره <تصفيق> إلى وسط العلم، فهذا نقص في العلم، وقد يكون الخلل في قصور فهم الإنسان، قصور فهم إنه عنده علم، لكنه قليل الفهم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد مبلغ أو أنسان، وقد يكون الخلل. في إعراض الأنسان عن التدبر يقصد الاجتهاد ويطالب الحق يطالع كم من كتاب ثم يمل ويطعب ويقل خص بلا بلا أنا تعب أقلد الإمام أحمد أقلد الشافي أقلد ابن ديمية أقلد كلام وكلام وشكلت أهل ناسي تعب بدني ومن لا نغبار الكتب وعيوني دنرت نعم وما أشبه ذلك فيقصر في تدبر القرى النصوص فيحصل نقصبين وقد يكون الإنسان عنده علم وفهم وجلد وتدبر لكن هناك ذنوب تحول بينه وبين مصير الحق كما في قول تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أصلافهم الأولين بل, بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَفَيَكْسِبُونَ الذي جعلهم يقولون عن كلام الله إنه أصلاة الأولين ويثمون هو ما ران عَلَى قُلُوبِهِمْ من المعاصر لأن المعاصر تُضْرِمُ الْقَلْبِ نَسَلَى اللَّهَ يَتُوبَ عَلِمْ وَعَلِيهُ تُضْرِمُ الْقَلْبِ وَإِذَا أَظْرَمَ الْقَلْبِ كيف وكيف وهو مظلم نعم، ولهذا لما قال الله للنبي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن من قائلنا خصيما صال واستغفر ذلك إن الله كان رفور رحيم أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن يستغفر الله عز وجل حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره له الحق وعلى هذا فنقول إن جميع الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو المعاملات فإن الله بينا ما في شيء مشكل لكن الجهل بها ليس عيب النصوص ولكنه عيب المستدل، فالأدلة وافية كافية، لكن المستدل قد تخفي عليه أحكام للأسباب الآتية، الأسباب التي ذكرناها وغيرها. المهم أن أن أن كل ما يحتاج الناس إليه فقد بينه الله، وبهذا ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي غلط. من قالوا إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام وأننا محتاجون إلى الرقود في في الأحكام ولا لا القرآن في توراة الله يبينها لقوم يعلمون النصوص كافية من كل ناحية وهل يستفاد من الآية الكريمة؟ أن كل ما خالف شريعة الله فليس من حكم لنا. <تصفيق> نعم. إن قرر تكهد الله يبينها فكل ما خالف ما بين ما بين الله لنا فهو ليس من حضوره. وبهذا يقول تشريعات أولئك الكافرين أولئك الكافرين بقول الله الذين يشعرون فين لهم ما, ما يمقمن سواء كان علقات معاملات. أو بالعبادات إذا رغبوا عن شريعة فإنهم ليسوا, من... ليسوا في... من دين الله عن شيء طبعا. من أين يخذ؟ لأنه ذكر الفل بعد طلقتين وقال فإن ثلاثة حلم له فلو كان طلعه طلاقا لكان قوله فإن يعني الرابع وهذا خلف إجمع المسلمين وإنما الطلاق ثلاثة فقط ولكن هل يشترط له أن يكون في لفظ الطلاق ذهب بعض أول العلم إلى أنه اشترط وقال إذا وقع الطلاق فهو طلاق فلابد أن يقع بلف الثلع أو الفسر أو الفداء لا قع بلفل خلق واختر شيخ ابن سلام أن الخلع ولو بلفل خلق لا يحسب من الخلق وقال إن هذا وظهر الآية لأن الله قال فلا بناه عليه ما فيما افتدت به ولم ينكر صيغة معينة فكل ما حلهم مال وكان فيه من فراق الزوجة فهو خلع لا يحسب من الطلاق سواء وقع برفض خلع أو الفصل أو الفداء أو أي لفض كان لأن العبرة في العقول بماذا؟ بمعانيها نابئة فاضح فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة افترث نفسها به هذا لا يمكن أن نحسبه من الطلاق ولا وقع له الطلاق وما اختره رحمه الله فإنه منظور فيه إلى المعنى وما اختره غيره لمن قال إذا وقع بلف الطلاق فسر من الطلاق فإنه منظور فيه إلى إلى الله، ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتني بالمعنى أكثر من الاعتناء اللفظ أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني وأنت إذا ألبست المرأة ثوب رجل هل تكون رجلا؟ لا ما تكون رجلا نعم. كما أنك لو ألبثت رجلاً هو امرأة لم يكن امرأة فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل على مرأة فإذا صار المعنى هو المستخلص من الزوج في هذا الفداء فكيف يحسب طلاقاً؟ الشيخ المطلقة في أن غتوع هو العود إلى ما كان عليه أول ورجع إلى كده ورجع إلى مكانه يعني إلى ما كان عليه أولا وهذا يقتضي أن تعود إلى أن تعود على ثلاث طلقات قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغ ناجرهم فأمسكوهن بمعروف أو سرخوهن بمعروف قولوا إذا طلقهم الخطاب هنا لعامة الناس يعني إذا طلق الواحد منكم النساء يعني الأزواج ولهذا لم يضيفها الله عز وجل إلى أحد بل قال النساء أتى بأل على العموم كما في قوله الرجال قوامون على النساء فالمال إذا طلق أحد منكم امرأة فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف قال بعض العلماء فبلغنا أجلهن أي قار ابن البروح. لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة ولا إن سافح ولكن الصحيح أن المراد بالبلوغ هنا بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ، وذلك لأن الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد دليل على أنه لا يراد به ذلك، وهذه قاعدة عامة في كل نصوص الكتاب والسنة. بل حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها يحمل الكلام على ايش على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد دليل نصفه عن ذلك وعلى هذا فنكون معنى بلغ ناجرهم اي انتهت عدتهم وذلك لان للرجل أن يراجع زوجته بعد الحيضة الثالثة ما لم تعتصل كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة إذا حاضت ثلاث مضات من الطلاق فلغت الأجاب لكن لهم أن يراجعها ما دامت لم تعتصل وهذا فيكون المراجع الآية ظاهرة المغارب الآت ظاهرها أي بلا أي أتم العده العدة فأمسكهم ولكن قوله فأمسكهن يدل على الترتيب والتعقيب وأنه لا تأخر وإن كان بعض العلماء قال ظاهر ما ورد عن الصحابة أنها لو فرطت في الغصب سنوات متعددة فره أن يراجع ما دامت لم تعتصر لكن هذا فيه نظر. ولكن له أن يراجعها ما لم تأصل إذا لم تدفع الغسل الواجب فأما إذا مرت عليها صلاة ولم تأصل ترجو أن يراجعها زوجها فإنها تمنع من ذلك يا شيخ. يا شيخ. ما يكون عن عن أمسكوا هن دليل على أنهم أنا أنطلقنا خاربنا لا لأنك يمسكها وبعد عن نعم له له أن يراجعها ما لم اذا ورد عن عند وإن وان كان العده تنتهي ب من كذاء الحيض ولهذا لو مات أو ماتت فيه بعد قضاء الحيض. ثالثة مات لك في بعد انتهاء الحيض ثالثا من شروط الورث له فجاهل الصوت سؤال سؤال نعم هذا نعم كان نعم اقباه الاكثرياء الاسئله تصل انه ينتهي من الحيض نعم يكون أهل لا لا ما دام ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان له أن يراجع ما دام لم تفصل وروى معتمم عدة فهذا يعتبر تفسيرا من الصحابة رضي الله عنهم للآية الكريم لا لا يفر لا نحق له لا لا ما سافر هذا تبقى ويطلب من أهلها أن يحضر ويسافر بها. نعم. ما ما هو ما نعم إذا إذا إذا انتهت الأدة ولا راجع ولا تسلت فهو ما يجوز أن تبقى في بيته إلا إذا كان معه إذا إلا إذا كان لسه هناك خلوة مثل إذا كان في البيت أحرث الأما. طيب إذا نقول هذه الآية فيها قولان لهن العلم. أحدهما أن المعنى فبالغنا أجلهن أي قاربنا الغروب قارب. قارب. وقد مر علينا أن التعبير بالفعل قد قد يراد به ما, ما قارب ولكن القول الراجح أن الآية على ظاهريه بدليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه قول فامسكوهن بمعروف أو صرفهن أمسكوهن أي ردوهن إلى عصمتكم وهو المراجعة أو سرخهن أي دعوهن والتسريح بمعن الإطلاق يعني إطلقوهن يكون أحرارا أو حرائر بالنسبة لأنفسهم وهنا قال أمسكوهن بمعروف أو سرِّحوهن بمعروف وهنا قال وهناك قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو أو تسريهم بإحسان وهنا قال سرِّحوهن بمعروف فما هو الفرق قد يقال إن هذا هو الواقف والتسريح بالإحسان على سبيل النجب والأفضلية لأن الإحسان ليس بواجب فلنجوب إليه ويسرها أيضا التعرض لهذا في الفوار قال فَوَلَا و... تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتعتب لا ناهية والفعل بعدها مزوم بحذف النون وضرارا مفعول لأجله وقد قال مالك بالمفعول لعجله نعم شو يقول ينصب مفعولا له المصدر, مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن وهنا أبان تعليلا ولا لا نعم لا تمسكوهن لأجل الضراح وكانوا في الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضاقر يراجعها ويبقيها ثم يطلقها وتستانف العدة ثم إذا قاربت راجعها ثم يطلقها فتستانف العدة وهكذا وقد مر علينا أن الله عز وجل حدد ذلك بكم <تصفيق> <لا>. <تصفيق> بثلاثة فبعد لا الأرجو وهنا قال ولا تنسفوهن ضرارا وفي الآية السابقة قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحهاكن الرجعة مشروطة بيراد الإصلاح وتحيمها مشروط لماذا بقصد الإضرار فإذا قصد الإضرار صارت حرام. وإذا لم يقصد الإسلاح فلا حق له في الرجعة لكن لو راجع وهو ما قصد للإضرار فإنه لا يعتم قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا اللام هنا لام التعليل لا هنا يراد بها العاقبة أي لا تمسكوهن ضرارا فتكون عاقبتكم أو واللام التي تعرف عند بعض النحويين بلام كي ثارة يراد بها التعليل وثارة تكون زائدة وثارة تكون للعاقبة فتكون للتعليل كما في قوله حضرت لأقرأ وكما في قوله تعالى لا دابة لغل الله لا وكما في قوله تعالى ليكفروا بما أتنعهم وليتمتعوا وتكون زائدة كما في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم إذا, أراد إذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة لأن الإرادة هي التعليم يريد الله ليبين لكم أي يريد الله أن يبين لكم وتأتي للعاقبة وهي إذا علم بأن بأنها بأنها غير بأن ما بعدها غير مقصود لكن صارت العاقبة كذلك مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن هل آل فرعون التقطوه لهذا الغرض أبدا ولو أنهم ظنوا ذلك لقتلوا لكن العاقبة أنها صارت أنه صار عدوا وحزنا هذه الآية على أي أحوال الثلاث تنطبق على العاقبة وقد يقال إن من أراد الإضرار فقد أراد العدوان فكأنه قال لا تمسكون ذرارا وعدوانا لأن قصد الإضرار بلا شك عدوان قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه من يفعل أرجونا الشرطية وجوابها فقد ظلم نفسه ولماذا ارتبط الجواب بالفاء لأنه لا يصر أن يحل محل الشرط وقد قال ابن مالك وقرم بفاء حتماً جواب لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل فكل ما لا يصح أن يقع شرطا فإنه يجب إذا وقع جوابا أن يقترن بالفعل وقد نامها بعض الناس تقريبا لطالب العلم في قوله عبد الرحمن بن داود جواب الشغل يجب أن نقلن بالفاء. طبعاً ما هو؟ هو تكرر عليه ما هو المشكلة؟ وقد ولن وبلن. وبلن وبلن وبجامد وبماء. وقد وبلا وبالتنفيذ في هذه الآية أي الأحوال السبعة قوله وبقد نعم عرفتم فإذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبعة وجب أن يقترنا بالفعل وهذا يقرب لطالب العلم المبتدئ وإن كان الضابط الذي ذكره الضابطا لا ينتقد. وقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أصل الظلم في الأصل، الأصل أصل الظلم في اللغة النقص. ومنه قوله تعالى: كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. أي لم تنقص. ثم صار مستعملا. في كل ما فيه نقص، سواء كان ذلك حسياً أو معنويا ومن فرط في يجب له أو ما يجب عليه أو انتهك كما أمر عليه، فقد انتقص، تقص نفسه وحقه، لأن النفس عندك أمان، يجب أن تراها حق رعايتها يجب. اللا توقعها في محرم الله عليك ويجب أن تقوم بما أوجب الله عليك وإلا كنت ظالما لنفسك وقوله فقد ظلم نفسه لم يقل فقد ظلم الزوجة معانا في الواقع ظالم لزوجته لكنه لما كان غيرة الإنسان على نفسه أقوى من غيرته على غيره قال فقد ظلم نفسه لأنه لو قال فقد ظلم الزوجة فإنه هو من الأصل قد أمسكها لأي شيء للإدراء والعدوان لكن الشيء الذي يثير الإنسان ويوجب له أن يدع الشيء هو أن يقال إنك ظالم نفسك وهذا الظلم للنفس قد لا يشعر به الإنسان في هذه الدنيا بل قد يظن أنه قد انتصر لنفسه ولكنه في الحقيقة يتفين له متى في الآخر هينما يؤخذ من أعماله الصالحة ويُعطى لهذا المحب فإن بيشه من أعماله الصالحة أُخذ وإن لا أخذ من سيئاتهم فطرها عليه ثم طرح في النار قال الله تعالى وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا هُزْوًا وقراءة في قراءة هُزْءًا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزْءًا أو هُزْوًا قراءتان سبعيتان لا تتَّخِذُوها أي لا تجعلوها مهزوءا بها وموضع استهزاء وآيات الله عز وجل جمع آية وهي العلامة العلامة على الشيء لكنها لا تكون آية إلا إذا كانت برهانا موجبا فإنها تكون آية فهي العلامة وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين آيات شرعية وهي ما جاء به الرسل من الوحي وآيات كونية وهي هذه الكائنات التي نشاهدها أما وجه كون ما جاءت به الرسل آية فلأنه كلام لا يمكن أن يأتي البشر بمثله، لا في التنظيم، ولا في الأسلوب، ولا في الغاية، ولا في غير ذلك، ولا سيم القرآن الكريم. وأما وجه كون آيات الكون الموجودات آيات كونية فواحد. لأن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن, يأتي بمثل أن يخلق مثلها وقد تحدى الله عز وجل أولئك العابدين أن تخلق معبوداته معبوداتهم شيئا من هذه الآيات فقال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعون إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستمتده منه ضعف الطالب والمفروب هل يمكن أن يخلق أن السماوات وأرض؟ لا هل يمكن أن يخلقوا بشرا؟ لا هل يمكن أن يخلقوا بعيرا؟ لا فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنها كلها آيات تدل على أن الله تعالى هو الخالق وعلى واحدانية سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد اتخاذ آيات الله الشرعية هزءاً ظاهر بأن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عز وجل سواء سخر بالشرع كله أو سخر بجزء من حتى لو سخر بغسل الوجه في الوضوء فقد بآيات الله كلها واستهزأ بآيات الله كلها لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة فكيف بمن يستهزئ بكل الشريعة أو بأركانها العظيمة بأن يستهزئ بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بالحج أو ما أشبه ذلك فإن هذا يكون أعظم وأعظم فالمستهزئ بأي شيء من شريعة الله مستهزئ بجميع الشريعة كما أن من كفر بأي شيء من شريعة الله فهو كافر بجميع الشريعة ومن كفر بأي رسول من الرسل فهو كافر بجميع الرسل واضح؟ طيب إذا كان هذا الإنسان ما يتخذ آية الآفوز ولكنه لا يعمل بها هل يكون كالمستثئ؟ الجواب لا لا يكون كالمستثئ لأنه فرق بين من يدعو العمل مع فاظينه يشر الله عز وجل وبين من يسخر بالأسف ويستهز به ويرى أنه عبث وأنه باطل وما أشبه ذلك الأول له حكم العصاة إن كانت معصيته تبلغ بالكفر هو كافر وإلا فهو فاسق وإلا فهو دون فاسق كما لو كانت مصر الذنوب ولم يسر عليها وأما الثاني المستهزئ اللي يرى أن الشرع عبث أو أنه لأناس انقرضوا ومضوا أو أن هذا العصر لا يصح أن يكون عصرا للعمل بهذا الشرع فهذا لا شك أنه فيه. طيب إذا سهزأ الإنسان بغير الشريعة ولكن بحامل الشريعة فهل يكون كافراً؟ لا. نعم لا. بحامل الشريعة لا. هل يكون كافراً؟ لا لا في التفصيل الكفر ما هو هيئ الكفر ليس به هيئ كل شيء كافر كافر كافر إذا استهزأ بحامل الشريعة من أجل حمله الشريعة فهو كافر كما لو استهزأ في رجل قد أعفا لحيتهم وقصده الاستهزاء بعفاء اللحن سواء كان على هذا الرجل أو على أو على رجل آخر كافروا لأنهم استهزأوا بشريعة من شريعة الله ولهذا قال الله عز وجل في أولئك النفر الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأينا مثل قرائنا فرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيهم ولئن لا ليقولون إن إنما كنا نحظون العتل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان يقول عن حملة الشرق والعاملين به هؤلاء درويش لا يعرفون ولا يعرفون المجتمع ولا الدنيا وما أشبه ذلك من الكلمات هؤلاء يعرضون كفار لأن الله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وضحكوا وإذا مروا بهم يتغامزون شيحها مسكين هالترويش، هم نعم تغمزهم فيما بينهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ظالم، وفي العصر أت لنا برجعيون، إذا رأوهم قالوا هؤلاء رجعيون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين متنحين يعني يرون أنهم حصلوا على شيء كثير أن سهزوا بهؤلاء الترويش على زعم. قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين كفار فأما لو سخر بحامل الشرع غير الرسول عليه الصلاة والسلام